بَلْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ யரு أُفِي إِفْرَايِمَ وَمُوسَى بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلضَّآءِ وَيَوْمَئِذٍ خَاشِعَتِ الْأَعْيُنُ عَامِلَةً لِّنُصْبِهِ تَرْقُبُونَ تُسْقَى مِن عَينٍ آنِيَة لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن بَرِيَّةٍ لَا يُسْمَى وَذَا وجو يوم اذنا عمت نسيه ربي يطف في دمت عانيه لا تماو يا اين وحداتي